بسم الله الرحمن الرحيم سعد بن أبي وقاس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى قال قلت يا رسول الله أهي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين قال هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامه اذا دعوا بها الم تسمع قوله تعالى فنادى في الظلمات الا اله الا انت فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك سبحانك إلا من الظالمين وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به فرج عنه فقيل له بلى قال دعاء النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من تراكبت عليه الديون وأصبح لا يستطيع سدادها تذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم الظالمين أيها الفقير يا من يطلب لقمة العيش ويبحث عن الوظيفة, الوظيفة فلا يجد هل لا تذكرت دعاء نبي الله يونس وأنت أيها المظلوم يا من ظلمت في مالك أو ظلمت في عرضك ظلمت في أقوالك أو أفعالك وربما سجنت وأسرت هل تذكرت يوم سجن نبي الله يونس ونادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك نداء ورساله اليك انت يا من حرمت الذريه واردت الذريه الصالحه هل تذكرت دعاء يونس في بطن الحوت وانت ايها الطالب المتخوف في دراسته من عدم النجاح او عدم التفوق هل تذكرت دعاء يونس في بطن الحوت وأنت أيها الأب الذي يرجو صلح أبنائه وقد أنفق الأموال وفعل الأفعيل وفعل الأسباب فلم يهتدي أبنائه ولم يصلحهم الله هل تذكرت هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت يا من عصيت ربك ومولاك يا من عصيت ربك ومولاك وضاقت عليك الدنيا بما رحبت هل تذكرت دعاء ذي النون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين انه الدعاء وما ادراكم ما الدعاء من الذي دعاه فما استجاب دعاه ومن الذي طرق بابه فاغلق دونه الابواب ومن الذي رجاه فاسلمه الم يدعوه الكفار كفار يعبدون الاصنام فلما ركبوا في الفلك دعوه فنجاهم إلى البر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فأتت الاستجابة فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون نجاهم وهم كفار واستجاب دعائهم، بل استجاب دعاء ابليس الذي تكبر وطغى وهو العدو واللدود لله عز وجل وللمؤمنين عام تكبر وتغطرس وامتنع من السجود وطرده الله من الجنة ثم دعا فقال قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون فهل قال الله عز وجل أنت أيها المتكبر استجب دعائك؟ أنت أيها المتخاطرس قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعنون إذا كان الله استجاب لإبليس واستجاب للكفار فلماذا لا تدعو أيها المؤمن لما لا تطرق هذا الباب ولما تدخل؟ لما لا تدخل على الله من هذا الباب كم نحن بحاجة من الذي يدعي أنه غني عن الله هل لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَّا غيرك فيدعى إِلَّا هل في إِلَّا إِلَّا غيرك فيرجى إِلَّا هل كريم غيرك يطلب منه العطاء أم هل جواد سواك فيسأل منه الرضا أم هل حليم غيرك فينال منه الفضل والنعمى أم هل رحيم غيرك في الأرض والسماء أم هل حاكم سواك فترفع إليه الشكوى أم هل طبيب غيرك فيكشف الضر والبلوى أم هل رؤوف غيرك للعبد الفقير يعتمد عليه أم هالمليك سواك تبسط الأكف بالدعاء إليه فليس إلا كرمك وجودك لقضاء الحاجات وليس إلا فضلك ولطفك لإجابة الدعاء